كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرطوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم ولبوفكهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ظال وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرآن هل ثوِبَ الكُفَّارُ ما كانوا يَفْعَلُونَ